همك ما اهمك الحاجه اللي اللي بتضايق وبتسبب لك هم الحاجه اللي انت مشغوله بيها قوي ومهتمه بيها قوي ايه اللي انت مشغوله بيه جميل ايه اللي انت مشغوله بيه انت مكتئبه ليه هل لانك مشغوله بالله ولا مشغوله لاحد سواه السير الى الله بالقلوب القلوب انت وانت سيرة الى الله عز وجل اللي بيحملك اللي بيحمل الجسد هو القلب ايوه اكوني متخيلة ان, ان جسدك هو اللي حامل لقلبك ماشي؟ يعني ايه الكلام ده؟ انتوا ايه اللي جابكوا الجنسة اهه ليه جيتي أنا بسألك هو ليه لشيء قام في قلبك يبقى الذي صي... أتى بك إلى هنا شيء قام في قلبك يبقى القلب هو اللي حرك البدن ولا البدن هو اللي حرك القلب فأنت ما قلت العباة النقيم إنما تسير إلى الله بالقلوب لا بالأقدام وحدة فيها نشاط غير عادي واحدة مش قادرة تتحرك مش صيقة تقوم ولا تروح ولا تيجي مش قادرة تقيم دماغها من على المحبة قلبها تعبان فاللي في قلبها ايه اللي حصل أثقالها مش إحنا دايلا نقول ان كترة النوم يا مهبد الحليم ده حالة نفسية حالة نفسية نعم حالة نفسية هي جوه القلب في بلاو فالقلب تقل بقى البدن ايه هو السغير حتة واحدة جثة مش قدرة طيب نعمل تحاليل نعمل ايه تحاليل نشوف شنو فيني ما بقدر اتحرك شنو التحاليل كلها ممتازة صح ولا لأ مية في مية انا مش قدرة ليش يقولونها ده حالة نفسية طيب معرفش حالة نفسية ولا حالة قلبية لو هي القلب ممتلئ باليقين والإيمان وفي خلال بقى في كينيا المخ والحاجات دي من وجهها للأطباء لكن لا تجدي شخصا قلبه ممتلئ بالله عز وجل لا يحرك هذا القلب جسده ألا تتعذبون من الشيخ أحمد ياسين رحمه الله إنسان عجيب الراجل مقعد على الكرسي ورقابته بتتحرك بالعافية تقريبا حتى الرقبة ما كانتش بتتحرك كما ينبغي مفيش أي شغل لسانه كان يحرك أمه والله أن يرزقنا الصدق خلاص الحالات اللي بتيجي دي بقى بتيجي مع الطرف يعني ان هي متضايقا الحالة إن مش حد بيحتويني نفسيا مش حد بيكبر بخطري هذه الحالات تأتي مع الطرف اصبحت حالة ملحة يعني ايه يعني احنا علشان الحمد لله رب العالمين اوضعنا في امن وامان بدأت تكون الحياة النفسية ملحة اكتر من الحاجات المادية انتبه لهذه النقطة جيدا. لأن الحاجات المادية متوسرة فأنت لا تسمعي الآن في كثير من المجتمعات اللي فيها رفاهية زي الخليج أو المجتمعات اللي فيها أمن وأمان غير أن المشكلة مشكلة الوحدة ومتقذمة نفسيا عشان إيه كلمة أخضبتني صح ولا لأ عملت معي موقف مش ظريف قال لي كلمة جرحتني آه آه قال لي كلمة جرحتني مش بيراي مش بيراي مشاعري وأحسيسي لأننا لسنا منشغلين بالمسائل الأساسية في الحياة يعني إحنا لو ما نشلقين ناكل ها وبنشتغل لين ونهار كنتي حتقول لي الشكاية دي يا هلا هلا هل بس نجيب اللقمة صح ولا مصح فشوفي كيف عاملنا نعم الله بدل أن نعاملها بالشكر عاملنها بإيه بإنما إيه باشتكي نفسيا إنما عندي حاجة نفسية فحاصل نوع من أنواع الطرف هذا النوع من الطرف هو الذي يأتي بالحساسية تجاه النقائص النفسية على كل حال إذا كانت نقيصة مبدية او نقيصة نفسية كلا الحالتين من يشبرها الشاهد من كلاني من يشبرها الله عز وجل لا يجبرها إلا الله فكونك تعتقدي أن حوائجك لا يجبرها إلا الله يجعلك ما تقفي بحوائجك إلا عند باب الله تعالى وهذا الفارق بين الذي علم عن الله وبين الذي جهل عن الله الذي يعلم عن الله قلبه أن العطاء من عند الله والجاهل ينتظر ها جبره من أسباب نفسه اللي عاملني المشكلة دي انت يبقى انت اللي لازم تكبرني طيب أنا حاسة بالفشل لاني مش عارف أحقق ذاتي في الشهادة المعينة مش عارف أحقق ذاتي إيه إن أنا إيه ما يخطش لسه, لسه الدكتورات ما خطش الدكتورات لسه فعندي مشكلة نفسية إن أنا إيه لسه نخطش الدكتوراه فمتخيلاً اللي هيجبرني ان انا هاخد ايه الدكتوراه واسبت نفسي خلاص الذي يعني ما الذي نقص عليك زوج ابناء حسب نقص في العمل هو الذي انقص عليك اذا كنت من الجاهلين تنتظري جبره من الذي انقص عليك والعالم بربه ينتظر جبره ممن من الله المهم انك عندما تتعاملي مع الله تعالى تعلمي ان اعتقاداتك لابد ان تمر بالعقبة يعني ايه بقى الكلام دو يعني ايه بقى فلق سحم العقبة وما ادراك ما العقبة لابد ان تمر بعقبة إذا اقتحمتيها أعطاكي الله حتى أغناكي يعني أنت الآن نقص عليك أي مشاهر نفسية اتهمت مثلا في العمل أن أنت مقصرة و أنت بتبذلي جهودك جدا جدا زوجك قالك أن أنت ما أنتش فت طبعا كلنا سمعنا الكلام ده خلاص وبعد ذارك طيب وانتي بتبذلي جهودك اصلا فيه واحد بيقولها هو له حق اه ده واحد بيقولها هو لا حق وواحد تاني بيقولها وهو ايه زوجته بتأمله كل اللي هو عايزه بالفعل طيب لكن الشيطان يقلب ايه بينهما المهم احد بيتهنك بالتقصير وبيكتهنك ان انت كذا وانتي كذا وبعد ذلك انتي بقى منتظرا إن ايه ان حقك يجي ايه منهم بعد ذلك قالوا لك ايه سامحينا اخطأنا في حقك فانتي جات لك بقى حالة اكتئاب ورأتي بقى وليل ونهاره وعياته فقال لك ايه سامحيني انا اخطأت في حقك لكن انتي شايفة فعليه ايه انهم ما زالوا يتهمونك بالتقصير وانتي عملت كل الذي تستطيعينه لكن هم نوع من الظلم وقع منهم الآن هذا نوع من أنواع الاختبار فيه ناس بتظلمك عما لا تظلمك وتظلمك وتفتري عليك وتكيد ليك وتقول فيك ده اختبار ليك هل حتنتظري الجبر من الجبار وهو الله ها؟ أم تنتظري منهم هم اللي هم سبب النقص الداخلي النفسي اللي أنا فيه تهمين الجزية دي؟ ده الاختبار بقى ده الاختبار انا عندي شخصية مهمة في حياتي انا بحبها جدا هي كانت الشخصية دي والشخصية دي عمالة تتهمني وتتهمني وتتهمني وانا عمالة ابذل جهودي وهي بتتهمني هل سأنتظر ان ينجبر قلبي تجاه الاتهام اللي هم اتهموني يرجعوا في كلامهم ها ولا انتظر ان يجبرني الله عز وجل وان يجبر قلبي الجبار يا رب اجبر قلوبنا طيب عندما قلبك ينجمع على الله وحده يجبرك يجبرك اللي بيقف على باب الكريم الكريم لا يرد من وقف على بابه يا أخوات أبدا ربي أعلى وأجمي اطردي من قلبك انه لا يجبروك هذه المسافه اللي هي مسافه جمع القلب على الله ها وانتظار الجبر منه سبحانه وتعالى وحده وترك كل هؤلاء دي اختبارات وياتي فيها فلقتحم العقبه إذا اقتحمتيها وجمعت قلبك على الله جبر الله تعالى لك ما وقع في قلبك من كل النقائف مثله الحوائج المادية في ناس عندها نقص ان هي حاسة ان هي محتاجة مديا وان هي اقل من الناس الذي يشبر نقص قلبي هو الله والله العظيم يا جماعة ان النقص بيكون في القلب مش في القيد فيه واحد ممكن يكون مفيش خالص معهوش نهائي ماشي ورايخ وقات ووصة قلية القوم مفيش بالنسبة له اي مشكلة واحد تاني معاه لكن هو حاسس انه هو اعلم من اللي معاه نقصه في قلبه نقصه في قلبه النقص اللي في القلب دو تقولي يا جبار اجبر قلبي يا رب ان قلبي نفسه ما يكونش ناقص لذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الرقاق صحيح البخاري ياريت يا جماعة تسمعوا شرح كتاب الرقاق صحيح البخاري نزل في تسع حلقات أنك ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى غنى النفس يعني, يعني النقص اللي انت بتحس بيه أو الغنى ده ايه شيء داخلي في قلبك فاعلني ان الله تعالى هو الذي يشبر النقص النقص ده نوع من انواع ايه المرض احساسك بالنقص ده مرض انتو عارفين طبعا ان الاحتاس بالنقص ده نوع من انواع صح يا معبد الحليم ان الاحتاس بالنقص نوع من الواع الامراض النفسية الاحساس بنظرية المؤامرة ان كل اللي حواليه بيتفقوا علي وبيكيدوا بي ده نوع من اداءته مرض نظريه المؤامره ده شرحته اسم الله العليم ان ان كلهم مستهضني ده مرض من امراض الناس ممكن كلهم فعلا يبقوا بيكيدوا بيكي ما عليك منهم شنو يسووا فيك اذا جبرك الله عز وجل اذا جبرك الله حلوه شنو دي يا فريسه المرض اعلمي ان الذي يجبر مرضك بالشفاء هو الله ايضا قمة التركيز النسيان مش ده نقص تبقى واحدة مكتئبة من طلبة العلم ياه كلما احفظ حاجة بسها كلما قلتك اجرك اجرك من المشقة وانت حتكتبي حافظة لما تخلصي القرآن الكريم كاملا ولا لما تموتي على الخبن انا بسألكم سؤال <تصفيق> صلوا على النبي أنا دلوقتي ينظر ربي إلى قلبي يعاملني بما قام في قلبي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وإنما ينظر إلى, إيه؟ إلى قلوبكم انت دلوقتي ما الذي يكون في قلبك أن أحفظ كتاب الله حفظتي ما حفظتيش مأمونتي بتم... على أني أنت بتحفظيه تدبرا وحفظا وعملا ودعوة وصبرا خلاص خلاص بيدخل الجنة رجل يضحك ربنا لرجل لرجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة مات ولم يسجد لله فجدة ودخل الجنة لما أسلم في المعركة اللي كان قتل فيها المسلمين أسلم المقتون شهيد والقاتل أسلم في نفس المعركة فقتله كافر فمات شهيدا ولم يسجد لله سجده ما الذي قام في قلبه هذا طيب مثلا ربنا يجبرنا اقول يا رب اجبرني في قلة التركيز والنسيان حالات تمر على طلبة العلم لماذا لا نسأل الله عز وجل باسمه الجبار ان يجبر لنا نقطح حفظنا ندعو الله ليلة نهار ان يجبر نقط بعواتنا وان يكملها وان يقعها في القلوب وان يقعها القلوب الجبار هو الله انك تعملي عمل ممكن يكون صغير جدا جدا والدفص تلاقي من صدق العامل ينشر الله وجل عمله يعني انا من عجيب ما ارى في علمائنا الله انه يجبرهم يا رب واحد رايح مثلا اللهم بارك زي الشيخ نعمد حسان في تونس على شاطئ البحر شفتوا شاطئ البحر قد ادى محاضرة على شاطئ البحر كان عادل الحاضرين كان عشر وقبل كده في الاستاذ في الاستاذ حوالي مئة مئة ميت أو متين ألف وانت لو نظرت لما يقال من كلام ممكن تكوني قرأتيه انت كطالبة على قدك وأنا كطالبة على قد قرأنا هذا الكلام والناس قعدة إيه كأنها في روضة من رياض الجنة وفعلا حلق الذكر روضة من رياض الجنة إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا واحد زي الشيخة بوضحق الحوين لما تسمعين أنه الحديث اللي انت حفظاه من 30 سنة بتلعين غير لما برنامج معين يعد وهو في دولة معينة مش عارفة كان في ألمانيا ولا فين والبرنامج اللي بيطرح ملايين بيشوفوا البرنامج هو يعني الكلام الذي يقال ممكن تكوني سنعتيه لكن فيه قال في قلبه ما مكن الله له به لولا صدقهم لما رفعهم الله نحسبهم والله حسيبهم محسبهم والله حسيبهم طيب يبقى إسأل الله أن يجبر نقصك فيما تحفظي إسأل الله أن يجبر نقصك في كتابك ستري الجبر فوق ما تتصوري من عطاء الله فوق ما تتصوري من عطاء الله في الرزق رزق ضاع فترة حرمان معينة حدثت ترزقي تتعلمي اكتر يكون سبب النقط دوت اللي انت تسألت الله عز وجل ان هو يجبورك فيه هو سبب ايه فتح الابواب من الله عز وجل لا يعلمها الا هو ننتقل للمعنى الاخر للجبار اول ما تيجي سبعة لعشرة ونولد صعي ايه صعي ايه ننتقل للمعنى الاخر طيب طيب ربنا يعطيكي قوة من قواته سبحانه وتعالى حول لا حوله ولا قواته بالله. ننتقل الان للمعنى الاخر بالجبار الجبار ايضا لعلوه على خلقه ونفاذ مسيئته طيب في ملكه فلا غالب لأمره ولا معقب لحكمه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن معنى الجبار هنا قريب من معنى اسم الله العزيز انتبهي عشان الجزئية دي دقيقة علمية تعبتم؟ طيب لما يتوقف الشاحن بتفصله شاحن قولولي لان الحاجات دي مهمة تقسيم أسماء أن أسماء الله الحسن لها تقسيم عند أهل العلم يقولون توجد أسماء الجمال وتوجد أسماء الجلال طيب ما معنى أسماء الجمال هي التي تدل على الرحمة وما يدور حولها وما معنى أسماء الجلال هي التي تدل على العظم وما يدور حولها فأسماء الجلال تسبب لك التعلق بالله وبرحمته واسماء الجلال تسبب لك التعظيم ايوه ايوه طيب لو قلت لك الآن الجبار تضعينه في الجلال ولا الجلال الاثنين الاثنين صلوا على النبي وركزوا على أفعال الرحمة وما يدور حولها والجلال تدل على العظمة وما يدور حولها فأتماء الجمال تسبب لك التعلق بالله ورحمته ورجائه وانتظار الخير منه طيب وأسماء الجلال أيضا تسبب لك هذا وتسبب لك التعظيم التعظيم لو قلت لك الآن الجبار أين تضعينه في أسماء الجلال ولا أسماء الجلال المعنى الأول نعم سنضعه في أسماء الجلال اللي هو إيه بيجبر كسر قلبي الجبار يجبر كثرة قلوب عباده الموحدين لو انا فقيرة انتظر منه الغنى لو انا ضعيفة انتظر منه الايه القوة لو انا عاجزة انتظر منه القدرة يقدرني على الشيء يقويني عليه طيب المعنى الثاني سيجعل في اسماء الجلال المعنى الذي هو ثابت في اذهنة لما تقول يا جبار كان ثابت الجلالي اللي كان ثابت في أذهنة قبل الدراسة التفصيلية لإسم الله الجبار اللي كان ثابت في أذهنة إنه القطار نعم نعم أيوة هو الذي ثابت في أذهنة قال ابن القيم وما أدراك ما ابن القيم وأما الجبار من أسماء الرب هو ذي الجبروت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقفار هذا المعنى المشهور وأما المعنى الثاني الذي هو من أسماء الجمال يعني أسماء التعلق لم يكن ظاهراً في, إيه؟ في أذهاننا يبقى أيضاً الجبار له ثلاث معين ركزي بقى علشان في نهاية المحاضرة بحب أجمع الأهداف كلها بحب أجمع الأهداف له ثلاث معين القهار أي أنه القاهر لكل شيء كل شيء خضع له إذن الجبار بمعنى القهار العزيز فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكاناتها وما تأتي وما تذر بمليكها ومدبرها انا خايفة اجي في طيب فليس لها علشان بس مش مستعدة للتصوير يعني, لا. يعني سبحان الله العظيم الواحد كان جدا يعني بيعرض عن موضوع التصوير حتى للذكرة او الصور اللي هي الفوتو دي و كنت جدا رأي الشيخ ابن عثيمين ان احنا حتى الصور اللي للذكرة اللي هي قال عنها كثير من العلماء ان هي حتى الظل يعني الشيخ ابن عثيمين يرفضها و ان التصوير ايه للضرورة اه ما انا بنتي يالله يهديها بتحب التصوير الفوتوغراف لا لا لا انت عندي ثقة لا لا انا بداع بك بس نوم تأكد ان انت يش بتعملي كده لكن الشيخ ابن عثيمين لما تكلم في هذه الفتوى يعني انا بحب كل كلام الشيخ ابن عثيمين حقيقاته واذا بالامر يعني سبحان الله ان بيقولك ان الاجهزة بتاعتنا دي كل الحاجات اللي بفيها بتنزل على الشركات الموجودة وإنا لله وإنا إليه راجعون بتنزل لله يعني اللي سمعته في برنامج من البرامج اللي تبعتت لنا على الواسط أرض ان الحاجات الصور والـ والـ والأشياء دي خاصة للحاجات اللي تابعة شركة أبل والفلاكبيري والكلام ده بتبقى موجودة محفوظة في النفس بتاع المصنعي هذه الأجهزة فلنحذر ترى نحذر اه يعني اه, آه الله المستعب طيب القهار قلنا بقى ان كل شيء خضع له سبحانه وتعالى فليس كل العوالم العلوية والسفلية وما تضر وما تأتي من حركاتها وسكناتها ليس لها من الامر شيء ولا من الحكم شيء بل الامر كله لله والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله تعالى لا حاكمة له إلا هو ولا رب غيره طيب النقطة دي تنفعني في التعبد باسم الله الجبار كيف كل ما تتصور عظمته استعملي معه اسم الله الجبار أن الله جبار عليه عظيم عليه زي ما بنقول بالعمية إيه إن كنت كبير كبير الله أكبر اتخافيش من أي شيء ولا أي أحد او اتخافي من أحد سوى الجبار هذا العافي المتسلط الذي يتسلط عليك الجبار فوقه ولذلك من الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أعذ مما أخاف وأحذر عوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر إبليس وجنوده وأشياعه وأتباعه من الإنس والجن إلهي كلنا جارا كلنا جارا من شرهم جل سناقك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك الحمد لله الكافي سبحان الله الأعلى حسبي الله وسفى ما شاء الله قضى سمع الله لمن دعى ليس من الله ملجأ ولا وراء الله ملتجأ توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لما تشوفي جبال سفوح الجبال وترهبيها انظري إلى خالقها سبحانه وتعالى انظري الى خالقها سبحانه وتعالى تعامليها على أنك تتعبدي باسم الله الجبار فترى أنه مع عظمته هذا السفح من الجبال هذا البحر اللي انت بتحس فيه برهبة لما بتشوفي جبال شهقة بتحس فيها برهبة لما بتشوفي ناطحات السحاب حتى في ناس ما تقدرش تطلع الأدوار العليا تقول لي عندي فوبيا منها خوف منها تذكري أنه لا مليك لها ولا مدبر لها إلا الله هذا الاسم اللي هو الجبار بمعناه الثاني ماذا يجعل في قلبك يقطع في قلبك تعظيم كل شيء تريه عظيما يعني أهل البحار عندما يذهبوا إلى مناطق فيها جبال عالية يقع في قلوبهم الرهبة من هذه الجبال لأن عظمة الجبال وعلوها يقع في القلب صحيح ولا لا حتى كنت تحسي بالرهبة دي وانت مشي في الليل في الطريق للمملكة للعمرة او الحج تبص تلاقي جبال عالية جدا واحيانا يحدث ثيول مر بنا هذا الامر كان وإحنا ماشيين كان فيه ثيول شديدة وريح وبقى الجبل دوت يقع منه الحجر وإحنا ماشيين في الطرق بين نقول يا جبار يا رب يا قهار يا رب لأن الجبل يعني عظمة الرب تقهر الجبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإسم الله الجبار يقطع في قلبك تعظيم أي شيء ها مع عظمة الله واعتقادك باسمه أنه القهار الذي يقهر كل هذه المخلوقات وكل هذه المخلوقات دانت له لما دان له الجبل ودان له البحر ألا يخضع له الإنس والجن اللي احنا بنخذ منهم وبنعمل لهم حساب فرعون العاتية الجبار أين هو؟ فاليوم ننجيك ببدل ببدلك لتكون لمن خلفك آية طيب كل هذه السكنات للملك العظيم لمدبره فليس له مهما كان عظيما ليس له من الأمر شيء كذلك لما تدخل إلى بلدان فيها حضارة نطحات قد يقع في قلبك شيء من الرهبة خصوصا الناس اللي بتعجب بالحضارة بتقولك ده ناطحات السحاب حجزة ضوء الشمس علينا صح؟ مش فيه بلاد كده؟ ولا لما يجوا يتكلمونك على حضارة اليابان حضارة اليابان اليابانيين اليابانيين الذين لم تهديهم عقولهم إلى أن لهذا الكون واحد لا إله إلا هو إخوانا اليابانيين أين أنتم فين عقولكم إن نخلتكم تفكروا في كل شيء إلا الله ليتبين لك أن أي عبد مهما بلغ فهو إيه؟ ناقص ناقصا شديدة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيسى يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز طيب عندما تأتي في قلبك أي تعظيم لأي شيء انزع ما في قلبك من العظم لها بإيمانك أن الله تعالى هو الجبار اهتزازة ارضية بمقايضهم كما يقولون لو اهتز بمقياس ستة رختر اعلى ما يتصورون ماذا سيحصل لهذه الناطحات اللي عملين يقولوا ان هي شيء عظيم سيساوي الارض ما معنى هذا ما معنى هذا يا الله احنا مش بنحقد على هؤلاء لا لا احنا بنحقد والله فالله <تصفيق> عز وجل أن ينطق قلوبانا أنا بس يعني بتعجب من الناس اللي بتعظم المخلوقات ولا تعظم الخالق بتعجب اليابانين اليابانين اليابانين حلو جمال روعة ما في أن في قمة نقصها عقل لا يهجيك إلى خالقك طيب هو عقل ايه ناقص احنا قربنا نخلص طيب, طيب اما معنا هذا ان هذا موجود هذا الذي يعني ستزول عظمته ان هذا موجود باقي لان الله يريد ابقاؤه وليس لان ارادة اهل بقاؤه يعني في الغرب وفي الدول التي شابهت الغرب هذه نصحات السحاب بسبب الانهيار الاقتصادي الاقتصادي بسبب الانهيار الاقتصادي يتوقع القائمين عليها بأنها ستصبح خرابات طيب يعني سوف تكون فوق فترة بسيطة لا قيمة لها يعني تري عجبا لن تنهار ولن تصبح مساوية للأرض لكن هي في حقيقتها لا شيء كل دوة أنا بلفت نظرك أن أنت قلبك أحيانا كثيرة بل غالبا ما يعظم الأشياء ولا يعظم إيه خالقها طيب أنت الآن كلما وجدتي من مظاهر الأرض او مظاهر فعل الأرض ما تريه عظيما اعلني أن الله تعالى يهلكه كله ولا يساوي شيء مين اللي قال كده بل يتكفأ الله الأرض كما يتكفأ أحدكم خبزته الحديث الصحيح إن الله عز وجل يتكفأ الأرض كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نذلا لأهل الجنة كل اللي انت شايفاه من عظمة ده سيكون طعاما لمن؟ أهل الجنة اللي هم مين؟ الذين عظموا الله خالق هذه الأشياء لكي تتصوري أن الأرض كلها تكون بمثابة الخبزة يطعمها أهل الجنة فكل ما عندهم وكل ما لهم يعني أهل الدنيا كل ما لهم في الأرض يتحول طعاما لأهل الجنة بعدما يساوى بالأرض فأنت لو كنت من أهل السهول ورأيت الجبال لا تغطر بعظمتها ولو كنت من اهل الجبال ورأيت البحر بساعته وامواجه ورأيت كل ما في العالم من عجائب انتم بالنسبة لكم البحر ما نتكلم على عظمة البحر وكان فيه يعني من من, من عظمة ورهبة ممكن انتم ما تحسوش برهبة البحر او بعظمته الذين يشعرون به سكان المناطق الداخلية اللي ما اعتددش أعينهم رؤية البحر لكن بي لما بيروا البحر يقع في قلبهم الرهبة وبالعكد الذي يأتي من السهول ويذهب إلى المناطق الجبلية يقع في قلبه الرهبة والذي يكون في مدن أو قرى بعيد عن العمران العالي أول ما يجي للعمران العالي يقع في قلبه الرهبة ويذهب إلى المدن التي فيها منطحات الصحاب يفاجأ بأن في قلبه نوع من الرهبة كل هذا يحتاج أن تعامليه وتعالجيه باسم الجبار أنه سبحانه وتعالى مالك هذا العالم العلوي والسفلي وأن هذه لا حركة ولا سكون لها إلا بإذن مالكها ومدبرها ليس لأهل الأرض فيها شيء ولا من الحكم فيها شيء وإذا أعطاهم الأسباب من أجل أن يفعلوا لا تتصوري يلي بتعظني الأشياء أنهم يملكوها لا يملكوها كل هذه إيه اختبارات كل هذه اختبارات لكن لا تفهم معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه بل الأمر كما قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر الآن اتفقنا على أن المعنى الأول يرجع إلى القهقار العزيز والمعنى الثاني يرجع إلى اللطف والرحمة والرأفة فالجبار أسأل الله عز وجل أن يجبر قلوبنا هو الذي يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر اللي بتجي الصعوبة في كل حاجة في حياتها اللي بتجي الصعوبة حسنًا كل حاجة في حياتي صعبة قل يا جبار يا رب الذي يسر العسير والمعنى أنه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وبلطفه ورحمته ورأفته يوصل للعباد الرحمات ويجبر لهم الكسور ألطف ما يكون المهم أنك عندما تنظري لهذا المعنى تفهمي أن هناك عقبة تواجهك ما هي العقبة أن توحد الله في طلب جبر كثرك منه ايه وحده كل عسير ما تطلبه تيسيره إلا من الله الوسط اللي بتعيشي فيه أشياء تعرض عليك قد تلف قلبك عن الله وعن بابه ارجعي بقلبك إلى من يجبرك وحده لا شريك له وهو الله الجبار للكلام بقية خدنا معنين لسه الباقي آه لسه قدرنا ممكن حلقتين طيب في اسم الله الجبار في اسم الله الجبار نعم نعم يا رب اجبر قلوبنا يا رب اجبر قلوبنا اللهم يسر أمورنا واجبر نقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم علقنا بك وحدك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب لا تلفت قلوبنا إلى أحد سواك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سنأخذ المرة الجاية يجبر جبرا خاصا الجبر الخاص قلوب الخاضئين لعظمته وقلوب المحبين له الخاضئين لكماله الراجين لفضله ونواله